خندقي قابري وطابري خندقي وزنادي صابت لم ينطقي فمتى ينفو ثرى الشاشي متاه لا هبا يصبر وجه الشرفقي خندقي قابري وطابري خندقي وزنادي صابت لم ينطقي فمتى ينفو ثرى الشاشمتها لا هم يصمع وجه الشفقي ومتى أخلع قيدا هدني وثيابا نوسجت من طالقي أشرق النور على كل الدنى فمتى ينفو ثرى الشاشمتها المشرقي فمتى يغمر ارض المشرقي خندقي قبري وقبري خندقي وزلاني صامت لن ينطق فمتى ينفث الرشاش متى نهبا يصلم وجهها الشفقي نحلو يا فيروز ما لالنا اودنت فوا لنا احلي تحن كل ما فينا جراح ودم نازف منكابد حرات اذ وقلي يحميك نار ولا ها حيث يحميك اغاريد الوفا وطني يحميك نا واضح ليس يحميك غاريد وفد ليس يحميك غاريد وفد سافتني في حمانا ضبته اتحب الشوق في عيني صبي قلت لا اعشق حسنا ظاهرا او هل حب عيونا النرجسيه انما اعشق صدرا عابرا يحمل الموت وازهو بالمنيه أدركت سري وقالت ضبيتي أنت لا تعشاق غير البندقية أنت لا تعشاق غير البندقية خنبقي طابري وطابري خنبقي وفي أولي صعبت لم ينكقي فأتى ينفو ثرع الشاشمتا سليم <تصفيق> وجه الشفقي ومتى اخلا قيدا هدني واثيابا نوسجت من قلقي اشرق النور على كل الدنا فمتى يغمر ارض المشرقي فمتى يغمر ارض المشرقي فمتى يغمر ارض المشرقي فمتى يغمر ارض المشرقي